قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قد ضللت إذن أي إذا اتبعت أهواءكم فإذن هذا التنوين الذي متصل بها تنوين عوض عن جملة قد ضللت إذا إذا اتبعت أهواءكم ضلت فهذا تنوين عوض في اللغة والعوض إما عن جمله أو عن كلمة أو عن حرف كما هو في كتب النحو قاض عن حرف عن ما يقول جوار وغواش عن حرف وعن كلمة كل يعمل على شاكلته كل إنسانا وعن جمله ظلل تويدا اذا اتبعتكم او اذا اتبعتكم طللت فهذا هو عوض ومنه هذا المذكور هنا وهو عوض عن جمله التابعني اذا عوض عن جمله يوم تحدث اخبارها هكذا لاذ تابعني اذا والتابع لاذ عوضا عن جمله يوم يوم ما ويخرج ما في بطنها تحدث أخبارها قال قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به هذا هو السبات والله هذا تعليم لنا على أننا نقتنع بالحق الذي نحن عليه وأن نعلن لأهل الأهواء هذا الإعلان واضح الجليل والبراء من منهجهم ومن طرقهم ومن سبنهم الملتوية التي قد بينها الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لا خفاء في سبيل المجرمين سبيل واضح وقد بين الله الحجج عليه والبراهين والدلائل الساطعات الواضحات التي فيها بيان سبيل المجرمين تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا فسبيلهم واضح جلي والله ما ترف شيئا من سبيلهم سبحانه وتعالى لأهمية هذا الأمر إن لو بينه فإنه إذا استبانت سبيلهم واتضحت سبيلهم اجتنبها الشخص وأمكن اجتنابها والبعد عنها بخلاف ما لو كانت خفية ومشتبهة وملتبسة فإنه يتضرر الناس تضرر الناس يحصل ضرر عليهم فلذلك يجب على أهل الحق أن يجتهدوا في بيان سبيل المجرمين حتى لا تكون ملتبسة ومشتبهة على الناس فلا يحصل المقصود الذي أراده الله من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه بيان سبيلهم بيانا جنيا واضحا لا خفاء فيه لأن خفاء سبيل المجرمين والتباس سبيل المجرمين واشتباه سبيل المجرمين فيه ضرر عن العالمين ولذلك يجب الاجتهاد في سبيل المجرمين أعني في بيانه حتى يتضح للناس جليا فيجتنبوه وإذا عرفوا سبيل المجرمين استبان لهم سبيل المؤمنين فهذه دعوة الله سبحانه وتعالى الاجتهاد في سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات تفصيل واضح جليء وكذلك نفصل الآيات نوضحها ونبينها ونميزها من طريق الهدى أو نميزها نميز بين طريق الهدى وطريق الضلال والغي والرشاد ليهتدي من أراد الله هدايته ويهلك من أراد الله هلاكه كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينا فلابد من هذا ولا أحد يبين سبيل المجرمين في هذا الزمان إلا أهل السنة والله ما في أحد يشتهد في الساحة وينصح للأمة ويصبر على ما يلقى من الناس إلا أهل السنة فإن سبيل المجرمين وبيان سبيل المجرمين يكثر الأعداء عليك ويكثر أعداءك لأنهم لا يحبون أن تبين سبيلهم ويبقون مندسين في الناس ويبثون شرهم وسمومهم وأنت تقوم تبين سبيلهم فلابد أن يكثر أعداءه ببيان سبيلهم فعلى هذا يصبر لن يريد أن يبين سبيل المجرمين يصبر فإن أعداءه غير تاركين له سيتكلمون فيه ولو سطاعوا قتل قتلوه فعلى هذا يحتسب الذي يقوم لبيان سبيل المجرمين لابد يكون عنده احتساب والله سيدافع عنه ولن يمكنهم منه وإذا حصل له شيء فهذا من الابتلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى وأما الضعف أمام أعداء الله والضعف في بيان سبيلهم هذا ليس من سبيل الأنبياء خرجون إلى أسواقهم يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تبلعه غير مبانين بهم يدعونهم سرا وجهرا وعلانية وخفاء غير مبانين بهم مع أنهم يجيشون عليهم من يجيشون ولكن هذه دعوة الله لابد من بيان سبيل المجرمين والله أرسلهم وأنزل القتب معهم لهذا الأمر لبيان دينه وبيان ضده بعض الناس يجب كثير من الناس الآن ضعوه عن بيان سبيل المجرمين ضعوه جدا عن بيان سبيل المجرمين والله اختار من شاء من العبادة فالشيخ رحمه الله جاهد جهادا عظيما في بيان سبيل المجرمين من الرافضة وغيرهم وهو في عقر دارهم وصدر رحمه الله حتى استبان للناس سبيل الرافضة وهكذا دونهم في الإجرام الإخوان المسلمون اجتهد اجتهدا عظيما والبلاد ملغمة بالإخوان والدولة أيضا كذلك لهم نصيب فيها حيث الوزارات والمكان في البلاد وما بال تكلم في الزندان ولا يستطيع أحد أن يتكلم فيه أنا لا يستطيع أحد في الزنداني في الوقت ذاك لمكانة في البلاد وليحب الشعب اليمني له لأنه ضخم في المملكة ضخم في المملكة جدا الزنداني ورفعوا من شأنه وصار له شأن حتى يحضر مجالسه محاضرات كبار أهل العلم فلما جاء اليمن اغتر به اليمنيون جدا ووقف له أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى وبيّن سبيل هذا المفسد في الأرض تضح سبيله للناس تضح سبيله بعد صبر صبر مرير من أبي عبد الرحمن رحمه الله تكالب الأعداء عليه ومع ذلك أظهر الله دعوته ذهب عبد المجيد الزنداني وذهب صعتر وذهب فلان الديلمي وفلان كلهم ذهبوا وبقي الحق وهكذا البداية الشديدة البداية شديدة ولكن الصدق له ثمار عظيمة وآثار طيبة وعواقب حميدة تاج أن يصبر الشخص ذكر مرة أنه أراد أن يسجل كلاما في الزنداني كان معه مسجلة كبيرة هكذا ما معه هذه الآن الأشياء ما تشوف شيء أمامك من تحت كله من معه مسجلة كبيرة يرفعها على الطاولة نحو هذه قال أردت أن أتكلم في الإخوان المسلمين في الزنداني قال دخل عليه بعض الطلاب يا شيخ يا شيخ قلت والله سأتكلم قال خرج أبو عبد الرحمن ذاك لهم حيتكلم خرج ووضع المسجلة الكبيرة تلك وتكلم في الزنداني وتكلم في الإخوان المسلمين بكلام قوي فضحهم الله وما كان أحد يستطيع أن يتكلم فلله دره رحمة الله تعالى عليه فلا تكون عند شيخك تستفيد علما فقط استفد منهجه واستفد تبات أمام هؤلاء المجرمين واستفد ما هو عليه من الخير ومن السمت الطيب الحسن والصدق مع الله سبحانه وتعالى الذي به رفعهم الله جل وعلا وأعلى شأنهم وذكرهم أما أنك تجلس تتعلم مصطلح تعلم لغاه بعدها حزبي وما أنت داري من أيش الناس يتجهون هذا والله ما يصلح هذا طالب علم يمكث عند بعض العلماء سنين عديدة ولا يستفيد منهجه وطريقة في التعامل مع أهل الأهواء هذا مغفل ما يفهم صحيح ما يفهم والمسهل دين ونحن في زمن فتن لابد أن ننتبه لأنفسنا جدا من أعدائنا لهم أساليب خطيرة ماكرة بأهل السنة ولا سيمة بالطلاب المبرزين لهم أساليب مهن سهلة وكذلك نفصن الآيات كل ذلك ليش ولتستبين سبيل المجرمين هذا التفصيل والبيان كله لأجل أن تستبين سبيل هؤلاء ويتضحلق للناس جميعا ويحذروا هؤلاء يجتنبوا ما هم عليه من الشرف يسلموا والله أراد سلام للعباد الله أراد سلام للعباد فبين لهم هذا السبيل وهذا السبيل إنا هدينه السبيل إما شاكر أو إما ثم أمره أن يعلن ما أشرنا إليه آنفا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أنا لا أعبد الأصنام الأحجار الأوثان الأشجار هذه كلها لا يجوز عبادتها ولا يجوز أن تصرف لها شيء من أفعال العباد فهي أصنام حجارة وأشجار لا تضر ولا تنفع فأنا ربي أمرني أنني أترك هذا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله هذه الأحجار ما يجوز عبادتها وهذه الأصنام لا يجوز صرف العبادة لها ثم قال له قل لا أتبع أهواءكم وهذا توكيد وتكرار لما تقدم لقطع الطمع فيه وإلا قل إني نهيتم على أنني مانح لكم ومنحوا الأهوائكم هذه أهوائكم التي بها عبدتم الأصنام فكرر هذا سبحانه وتعالى قل لا أتبع أهوائكم قل ذلك ليقطع الطمع عن نبيه ولا يطمع فيه أبدا ثم بين لهم أن سبيلهم سبيل ضلال قد ضللت وما أنا من المهتدين إذا اتبعت سبيلكم وأهوائكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأبد من الغناعة بالحق والله إن دعوة في السنة واضحة جنية والسبيل الغيرهم واضح جليل لكنها أهوات تجارى ببعض الناس وإن الأمور واضحة ولله الحمد ولكن بعض الناس تضعف عنده القناعة بهذا الخير قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو سلكنا مسلك الحزبيين والله إننا على ضلال مبين ولا نشك هذا أننا إذا انحرفنا عن هذا الخير الذي نحن عليه الآن وهذه الدعوة العلمية المفيدة ناجحة ناجعة التي استفاد منها أهل اليمن وغير أهل اليمن بلغت الآفاء هذه الدعوة إذن حرفنا إلى جهة جمعيات أو جهة حزبيات مغلفة وغير مغلفة وصرنا مثل هؤلاء المخاذيل من يسمى بالمشايخ ومن يسمى بكذا وكذا والله إننا قد ضللنا السبيل الذي تعلمنا عن مشايخنا وما نحن عليه قبل هذا الطريق ما فيها خير لنا أبدا هذا الذي أنت عليه هذا الطريق الجيدة الواضح الجنية التي دوقت عداء الله هذه السبيل الله إن شاء الله ونسى الله عليها وأن يميتنا عليها وأن يقنعنا بها فأنصح نفسي وإخواني بالغناعة بهذا الخير الذي نحن عليه فإن غير هذا الخير ماهلا كما في الآية قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينه اي هذه هنايا قل اني على بين على وضوح وعلى جلاء في طريقي ولم يكن فيها خفاء ونبس فهي طريق واضحه بينه نحن عندنا كتاب وسنه ونناهن حمد عندنا كتاب وسنه ناخذ ديننا ومنهجنا منهما فلا شك اننا على بين وغيرنا من اهل التصوف ومن أهل الرهب ومن اهل الحزبيات ما هم على هذا الذي أنت عليه ما هم على هذا ولسي من رافض وهكذا الصوفية فهؤلاء قد يقولون حزبيون يأخذون جزءاً مما يوافق أهواءهم أما الصوفية ماهم حول هذا ولل رافض أيضاً والحزبيون ربما يأخذون من الدين ما يوافق الأهواء والعياذ بالله وهم ليسوا على بينه ليسوا على شيء إني على بين من ربي وكذبتم به هذا الذي أنا على بينه أنتم كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به العذاب الذي سيلزل بكم هو من عند الله وأنا ما أستطيع أن أفعل شيئا كما تقدم في الآيات المتقدمة وإنما هذا الأمر إلى الله إن شاء أقدم وإن شاء أخر لحكمة يعلمها جل وعلا وهو المقدم وهو المؤخر سبحانه وتقدم معكم لما طلبوا منه تلك الاقتراحات قال سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولة ما عندي ما تستعجلون به والله يقول مصبر كما صبر أولو العزم من الرسم ولا تستعجل لهم ما عندي ما تستعجلون به هذا ما عندي هذا عند الله إن شاء فعل بكم الآن وإن شاء أخر لحكمة إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين